وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام أراجع مع الإخوة يعني هي لملمت ما من الأجرمية حتى ننتهي منها بإذن الله إحنا ننتهينا إلى الجزء فسنتكلم عن المعربات وقص الإعراب المعربات أو المعرب قصمان قص يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف والإعراب بالحركات هو الأصل والإعراب بالحروف هو الفرق والقسم الذي نقول فيه يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرم وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع هذا والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيره شيء أنا الآن أذكر نفسي والإخوة قلنا في الاعراب اتكلمنا على الرفع والخفض والنصب اتكلمنا ولا ما اتكلمنا ها ليه قوم تذكره على الممنوع من الصرف في ايه ليه قوم تذكره مفيش صوت طالع ليه قوم مش متذكره جيد طب انا عايز اخوه اخ يعرفني الاسم المفرد عامه يعرب بالح... بال... بالحروف والحركات وسنبدأ بالحركات وهذا هو الأصل والحركات ضرب وقسمة وجمع صح إيش الحركات الحركات الرب والنصف وإيش والكس ها وإيش إيش الحركة الربعة إيش الجز إيش كان الناس الناس على اللغة والسكون طب بالله عليك خلاص هذه نسيت لكم السكون حركه يا شيخ السكون ليه, ليه ما نضاعها معايا ها الضم الضم الرفض رفض والكسر الكسر والخفض نقول السكون تجوزا عشان تكون الكلام على علام طيب الرفض في الاسماء في الاسماء الرافع والنصب والخض في الاسماء في الاسم المفرد اللي هو دلقع رب الحركات الاسم المفرد وجامع التفسير وجامع المؤنف السالم عرفوا لي الاسم المفرد الاسم المفرد أيها الحريص المقصود به يونعيش نعم إنه ما أدل على وليس جملة, جملة ما أدل على وح. تقول مثلا قال الله تعالى محمد ورسول الله هذا بالرفع محمد ومفرد. فعلامة رفع هنا أضمى. محمد رسول الله والذين آمنوا تقول أرسل محمد كتابا إله رفع هذا بالرفع أيضا وبالنصب تقول أرسل الله محمدا هداية للعالمين أرسل الله محمدا نصبه أرسل الله محمدا بداية العالمين يا محمد إيش مفعول به منصوب بالفتح أخطأ سمع أنك مدارس طغير عربية ما أخطأ أنا أقول لك ما أخطأ صدقني أخطأ أخطأ رجل بيضرب أخلص ما زيادت درس الله عميئًا حسيب الفرصة كله وهم طب أنا سأبين لك هو ما فقول طيب صح ولا لا يبقى أخطأت ولا ما أخطأت أجب الآله يا مدرس صح ولا لا ها؟ ها؟ اسمه اسمه. ها. أرسل الله محمدًا هدايكًا والله قلت هداية قلت والله أرسل الله محمدًا هدايةً للعالمين قلت ذلك صحيحًا لا هتترك التفشيرة ها بس أنا قلت أرسل الله محمدًا هدايةً للعالمين أيضًا تقول جاء هرق خطاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هرق من محمد رسول الله هذا الاسم المفرد يرفع بالضمة هذه الحركات يرفع بالضمة وينصف بالفتحة محمد رسول الله رأيته محمدا ينصف بالفتح ويجر بالكسح من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسنى أو تدريب على ذلك قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من الرسل فالسلح اديني محمد هنا بمحمد. انا اسرد عليكم الايه قال الله تعالى قل اعوذ برب الفلق وقال قل اعوذ برب الناس ماشي طيب الثانيه الايه الثانيه لا اصبر اصبر اصبر ولا محمد الا رسول هو طبعا لا والا اذا نزعت ما والا تبدا بذلك ده كلام صحيح نزع ما والا طيب ثاني قل اعوذ قل نعم يبقى دي علامه الخفض يا استاذ يستثنى من ذلك الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف فانه يرفع بالضمه وينصب بالفتحه لكنه يجر يجر بالفتح تقول هذا الحديث في مسند أحمد صح لا في مسند أحمد مع أن أحمد هنا إعرابه مضاف إليه فلابد أن يجر وجر هنا يجر بإيش بالفتحة لأنه اسم لا ينصر تقول ما الفقير القانع بأفضلي ولا بأفضله ولا بأفضله فالفقير القانع بأفضل آه بأفضل أحسن فالفقير القانع بأفضل من الغلي الشاكر وهنا يجر بالباء الجر بالباء وأعلامة الجر هنا إيش؟ الفتحة لما نيابة عن الكسب لما؟ لأنه اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف طيب هناك بعض الملحوظات الحركات تكون ظاهرة على اخر الاسم ان كان الاسم صحيح الاخر المنحوظة الولا للسناف في الاسم الذي لا ينصرف المنحوظة الثانية الحركات تكون ظاهرة على اخر الاسم ان كان صحيح الاخر غير مضاف الى ياء المتكلف فان كان الاسم المؤتل الاخر فحروف العلة الاس وامبين ان كان Οلا علي мной الحركات كلها تكون مقدره لايش للتعذر ولا للثقل نسيت كل شيء يا استاذي الحركات بتكون مقدره عليها للتعذر ولا للثقل لا لا يمكن ان تاتي منك انت بهذه الطريقه ها او الالف للتعذر ولا للثقل للثقل يعني ممكن نطق هذه الكلمة لكن سخيلة عليها تظهر لكن سخيلة القادي سخيلة لكن هي بالالف التعذر انه لا تظهر عليها اي حركة كل الحركات, الحركات مقدرة على الالف كل الحركات مقدرة على الالف للتعذر يعني مثال ذلك مثلا ان تقول جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتا كل هذه الحركات جاء الفتا الفتا فيها المفتوعة علامة رفعي الضمة الظاهرة على آخره خطأ فاعل وين هي الضمة المقدرة لما لا منع من ظهورها التعافظ رأيت الفتا الفتا هنا مفعول به منصوب فعلامة نصلي الفتحة ايش المقدرة للظاهرة المقدرة لما للتعذر نعم مررته بالفتى ده مجرور بالباء مررته بالفتى فهنا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة لا نعم منذ غريا التعذر يبقى إذا كانت العلة بالألف فالحركات الثلاث بتكون مقدرة وليست ظاهرة أما إذا كان العلة الواو أو اليا فالحركات تقدر الضمة تقدر والكسرة تقدر تقدر. اما الفتحة فلا تقدر. قل مثلا حكم القاضي على الجانب. انت يوجد تقول حكم القاضي على الجانب. لكن في ثقل فيها. سنقول حكم القاضي القاضي هنا مبتدأ خبره قد مات. صح? ولا يش? حكم القاضي القاضي هنا فاعل منفوع علامة رفعي الضم الظاهرة خطأ المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقر أحسنته والجاني نفس الأمر والجاني لأن الجاني طبعا مجرور بعد صحيح وأيضا لا تظهر عليه الكسرة إلا أو لماذا استغفر الله تظهر الكسرة ألا تظهر الكسرة لماذا لأنه للثقر أما بالنسبة للفتحة فيمكن لنا أن نقول أنها تظهر قال الله تعالى, تعالى أجيب داعي الله أجيب داعي الله وآمنه به فإذا قلت أجيب داعي الله فقد ظهرت هذه الزتح تقول رأيت القاضية رأيت القاضية لكن لما تقول حكم القاضي يبا إذن القاضي لا, لا تظهر عليه الضم هذه بالنسبة للإسم المفرد الثاني الذي يعرف بالحروف جمع المؤنف السالي تعريف جمع المؤنف السالي الصابرون من الطلبة ونصبر على النحل فهو صابر ها جلد المؤنث السالب التعريف فيه اختبارات ايضا انت مدرس علوم ولا لغه عربيه يا استاذ لا مدرس ايش بس عشان اعرف عشان اعرف اللي هيجي علوم يعني في في ادخره يعني طب هات الاسم يا مين اخره كلها بخير حق <تصفيق> شوف هذا ليس كبرات بوتاسيوم ولا صوديوم ولا يد الكلكب 4 ففي سائر التانيس جمع المؤنث السالم لا. هات نوب وما دل على الاكثر من 3 3 فاكثر صح مزيد بألف وتاء دل المسلمات المجتهدات المؤمنات فهذه هي اداه الجمع المؤنث الاسم جامد والمصدر ايضا يرفع بالضمة حركات وينصب مكسره ويجر بالكسر قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات المؤمنات هنا مرفوعه صحيح ومرفوعه بايش بالضمه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض تقول هذه المؤمنات بالجائزه او بالجائز اجتهد المؤمنات في الاختبار او في المذاكرة المؤمنات وتنصب بالكسرة وهذا في جمع المؤنف السالم وتجر بالكسرة كأن تقول مثلا في الجر بالكسرة مررت بالمسلمات أخذت من المؤمنات الأجرة فهذه تجر بالكسرة وأيضا تنصب بالكسرة نيابة عن إيش؟ عن الفتح لأنه جمع مؤنف سالم الدلالة على ذلك مثلا تقول رأيت المؤمنات ما تقول رأيت المؤمنات خطأ رأيت المؤمنات المؤمنات هنا مفعول به منصوب على ما تنصبه الكثرة اليابة هذا جمع مؤنث سالم أو تقول قال الله تعالى صورة الفحيم أيه نعم هدفة الآن أول عسى ربه ان تلقكن أن يبدله أزواجاً انا اريد الاعراف ازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات صالبات عبادات صيبات وابتارات المصحف افتح بس قال عسى ربهم ان يبدله ازواجا خيرا من كنا مسلمات مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات سيبات اعربوا كل هذا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وما قال وابكار طلعش وابكارا اعربوا عسى ربكم ان يبدله ازواجا غير من كن كله المؤمنات اه اعربها بيقولوا جدا الحريص وازواجا غاديا مفوزاني وفين المفقول الاول الاء ما رايكم في هذا القول احمد دار السلول الارضيه اه تميز تسليمات المولات لا لا لا لا اه كيف؟ طيب وا ازواج طيب مسلمات المؤمنات انتابات العبادات هذا والاهم هنا هل ممكن تكون بدل ولا تكون, ولا تكون نعت نعت صحيح ان هي صفه الازواج أحسن. هي صفه الازواج مسلمات صفتهن مسلمات صفتهن مؤمنات صفتهن كيبات عبدات وطبعا هنا النعت يتبع المنعوذ والمنعوذ هو أزواجا فهو منصوب فمسلمات منصوبة لكنها منصوبة بإيش طيب ولما عطف عليها الأبكار قال أبكارا وطبع نعت لأزواج أزواجا أبكارا أزواجا أبكارا فهذا طيب جيد الثالث من ذلك جمع التكسير جمع التكسير أيضاً يا رب بالحركات تعريب جمع التكسير حرام درسنا يعني شطر هذا دلملمة لما مضى تعريب جمع التكسير فضل هو ما على التماء أكثر هو يعرف بسماع العالم هو تعريف, تعريف جيد جدا والله أحسن الله عليك لكن اريد زياده عليه صح احسنت هو بياتي سمعت لكن هو تعريف الجمل التكسير اللي هو ايش ما, ما دل على اكثر من ثلاثة او 3 في اكثر ما ايش ما التعبير في بناء المفرل تقول رجل رجال صحيح ولا بيت بيوت بيوتا بيوت فهذا كله جمع تكسير فقال ايضا يرفع بالضمه بالفتحة ويجرب الكسر قال الله تعالى فيه رجال رفع رفعنا بالضم فيه رجال يحبون اي يتطهروا وقال الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعا ذكر الله وانت تقول رأيته رجالا مررته برجال فجمع التكسير ايضا يعرب بالحروف وان شاء الله ها بالحروف والحركات بالحركات انا اللواهن انا ما اردت تغطيل فبالحركات واخر الذي يعرب بالحركات القصر الذي بالحركات دون الحروف الفعل المضارع الثلاثه اللي مضت اسماء الذي سائل الان عن الافعال هو الفعل فقط لان الافعال خمسة صح ها الافعال فعل فعل فعل ام الان الافعال بالحركات هو الفعل المبارع بشرط وقيد هذا الشرط والقيد لما يتصل بها آخره شيء يعني إيش لما يتصل بآخره شيء شي. لم يتصل بيه لا لما يتصل بيه نون النسو نون التوكيد طيب قال الله تعالى يشربوا بيها عينا يشربوا مرفوع ايه بالضمة الظاهرة عينا يشربوا بيها عباد الله يفدلونها تبجيرا وفي الايات كنتم لا يرسل يبعث الله من بعده رسولا ليبعث منصوبه قال مش منصوب فعل مضارع منصوب لماذا ما من الذي نصب لن صلف بلن طيب قال تعالى لا ينفع ينفع ينفع لا ينفعكم اليوم ان انكم ظلمتم ان انكم في العذاب مشتركون وقال الله تعالى حكايه عن قوم موسى لن نبرح نصوبة إيه لن, لن نبرح عليه ويبايدا يرفع بالجمة وينصف بالفتحة لكن هذا الفعل يجر وجره هو الفعل لا يمكن أدفع الجر الفعل إيش الجزء يجزل وعلمة الجزء بالسكون هذا الذي نقول عليه الآن كقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هذه لملمة لما مضى بالإعراض بالحركات بالحركات اصبع قاد الله سنبين الاعراب بالحروف وسنطيل مع التدريب كل جزئيه ننتهي منها باتي بالايات والاحاديث التي تدربنا على ذلك حتى نختبر في كل الأجرمية اقول قول هذا والسفر الله لي ولكم